وَمِنْهُمْ إلَّا أَيُّهُمْ مِنُ الْلَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقَةِ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 إن نبط شربك لشديد إن لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الوادود وهو الغفور الوادود وهو الغفور الوادود ذو الأرض المجيد ف.